بسم الله الرحمن الرحيم بما سمعت ان بشكل المستاذبي او سمعت بمن وضى عزتي لله من مصافي او ما سمعت بعبد الله طلب الشهاده صادق لم يكتب له امل من حرر الإنسان حتى صارك الضوء المبين نشعر الهداية والعدالة بين كل العالم نشعر الجوان الأرحب وابعث إلي رسالة المتوذب اقرأ علي من الذله ظهرت على اسم النصر المضدي شننت بها سمعي فان حديثها يغري الفؤاد بشكلها المستاذبي او ما سمعت بمن مضى في عزته يرحى رعاية من مصابي أو ما سمعت بعبد الله الذي طلب الشهادة الصافقا لم يكذبي لله درّك يا أبا عواض فما حادت خطاك عن طريق صطات بالقران اعظم من هجين ينبي يعني الرجل صبور الطيب سلمى تشاني ذي الرحبي وبعث اليه ارسال تنوته أقرأ عليه ملامح الأزلة ظهرت على أسنى صلم الضبي وبنيت للشهداء مجدا شامخا ورميت أهل الكفل بنار تلهبي لله صدرك تمحى ومن آية ولكم حوا من خير قول للنبي و لكم ازاح الظل عن ابوابه و لكم وضاقد من ولم يتعمد ليالك يا اسد الفرو بتحيه من عقب قلبي من فؤاد المتعب والله أسأل أن يبلغك الذي قد كنت تبصده بآظم مركبي والله أسأل أن يجمع شنها في جنة الخلد التي لا تحربي